هذا هو الشريط الحادي والعشرون من تفسير سورة أهل عمران فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين مهناك كل من كان أصلح فهو أحب إلي لأن المحبة علقت بالصلاح فكلما ازداد الصلاح ازداد المحبة والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان فكلما كان الإنسان واقع إيماناً، <تصفيق> كانت ولات الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولات الله. لأن كل كل إنسان في الحقيقة حاقل. يسعى إلى أن يكون الله له وليا نقول أمر السهل. حقق الإيمان يكون الله لك ولياً وكلما زاد تحقيقك الله لك. لا فكلنا يطلب ذلك وإن صلّى وياكم من أوليائه. كلنا نطلب هذا لكن بس حقق الإيمان. حقق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالة في الله وعاد في الله. فإنما تنال ولاية الله بذلك هذه من أسباب الولاية أن يكون حبك وبوضك وكراهتك وعداوتك وولاتك لله عز وجل لا للدنيا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين أخذه والله هو الممين وجهه وجه ذلك أن الإيمان جعله الله سببا لولاة الله ولا شك أن الأسباب ثابتة والأسباب شرعية وعقل وعقلية وحسية فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة هذا سبب شرعي ولا لا طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا سبب شرعي العسل سبب للشفاء آه. شرعي آه. شرعي هو قدري علمنا به من طريق الشرع يعني من طريق الوحيد طيب كون الماء سببا لنبات الأرض المطر مع سبب حس نعم هو أخبر روح به لكن نحن نشاهد لو فرض ما في قرآن دلنا على هذا شاهدنا بأنفسنا فهو سبب حس سبب حس الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية أما الأسباب العقلية فكثيرة جدا كل شيء يترتب على شيء عقلا فهو السبب عقلي عقل. والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتها بذاتها بذاتها حيث أودع الله فيها التأثير حيث أودع الله فيها التأثير وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال إن الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما يكون التأثير عندها لا بها عندها لا بها فقالوا مثلا إن الاحتراق بالنار ليس ليس بالنار لكن حصل الاحراق عندها عند تماس النار بما يقبل الاحتراق حصل الاحتراق أما النار ليس يفتح لو جعلت النار تحرق وتقلب الشيء من ما مما كان عليه من أول لأثبتت مع الله خالقا وصرت مشركاً من اللي يقلب هذا العود إلى, إلي ها يقول ما يقدر على هذا إلا الله أنت لو قلت أن ال النار هي اللي قلبت أشرقت بالله إذن لا تقولنا أنها أحرقت يحترق عندها أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر قال لا تقول أن الحجر لكسره من يستطيع يفصل بينها هذه العجزة المتلاصرة إلا الله فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشركا فإثبات تأثير الأسباب شرك تبيك؟ لي إن كسر عندها لا بها إن عندها عند الحجر لا بالحجر سبحان الله حط حجر ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا أضربوه بحجر صغير؟ ينكسر إذن كيف تقول عندها لو كان عندها كان لحطنا حجر كبير ينكسر ولو ولا, ولا ضربناه بحجر صراهيل ما ينكسر لكن نقول الأسباب مؤثرة لكن الله أودع فيها هذا التأثير الله هو اللي أودع في هذا التأثير لولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت ولهذا لما أولق يا إبراهيم في النار فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم أثرت ما أثرت. يعرفنا الآن أن الأسباب جعل الله مؤثرة بذاتها ليست هي اللي تخلق أو خلقت بذاتها. ولكن لا أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعقول. هذا هو المعقول. فنحن لا نغادر أيضا في تفتيت الأسباب ونقول إن هذا يكون بدون الله. ولا نغالي في التنزيح ونقول إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بها كل الأمرين خطأ نعم والوسط في الغالب يكون هو الحق لأنك تجد المتطرفين كل واحد أخذ بجانب من الحق وترك جانبا والوسط يأخذ بالجانبين فيكون في وسطا نعم الله نعم في حياتي هذا جديد النبي نعم. نعم لا <تصفيق> لا لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته ملائكة وكتب ورسوله متساوين؟ لكني أنا ما صدعك بالنسبة لي أنا كان من أفرض شخص مؤمن بهذه الأمور كيف أزيد فيها؟ لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟ لا طبعاً لا حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم من آخر لكن كيف أزيد فيها؟ أنت تزيد فيها الإيمان بالله يعني أحياناً يأتي الإنسان, يأتي الإنسان مثلاً قوة إيمان كأنما يشاهد الأمر رائعين وأحياناً مع الغفلة ما يكون هكذا؟ بالنسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب انت يا بالله ومدعاكتي إلى آخر أركان ستة؟ هل هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟ ليسوا. إذا كلما قوي إيمانك بهذه از ازداد الله لك. نعم الحب في الله لأن لإيمانك بالله أحببت في الله. نعم محمد. يا شيخ في الأسباب عندما يذهب أحد المرضى إلى المشعوذين نقول أنه حصل الشفاء عنده لا بلية بسبب ما الفرق بين هذه وبين الأول نفس. لأن الله لم يجعل كلام المشعوذين سبباً ونقول لا نقول, نقول لا بد أن يشهد الشرق أو الحس أو العقل لأن هذا سبب أما مجرد المشعوذ يتكلم عندنا ما, ما نقبل يعني لو أن واحدا قرن أدعو هذا الولي ويستجاب لي امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه وأخذه منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل نقول حصل هذا بتراب هذا الولي ليش لأن, ما؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حصيا ولا عقليا فلابد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا ولهذا كانت التمائم شركا ليش لأنها لسه سبب حصيا ولا شرعيا ولا عقليا نعم فهد اسمعين في كون الأنبياء اتفقوا في أصل التوحيد واختلفوا في فروع التوحيد في فروع الدين فاستدل بعض الناس باختلافهم في فروع الدين بجواز تعدد الجماعات الإسلامية إذا لم تختلف واللهم نعم أنا أوافقهم على تعدد الجماعات الإسلامية إذا كان كل رئيس لهذه الجماعات يقول إنه نبي وافق على هذا إذا كان يدعي أنه نبي نقول لا بس أما أن نبينا واحد وديننا واحد فلا يمكن أن نقر هذا المبدأ تعدد الجماعات الإسلامية أبدا هؤلاء ن نبي مستقل فإذا كان هؤلاء يدعي يدعي يدع رؤسائهم بأنهم أنبياء خالعهم الرأس لكن ما ادعون هذاهم أبعدوا الناس عن هذه الدعوة نعم الشيخ بالنسبة للبعد الناس قد وا أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم وَتَطَائِفُ الْأَهِلَّةِ كِتَابٌ لَّن إِلَّا يا أهل الكتاب لم تكبرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون, تلبسون الحق بالباطل وتكبرون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من آل الكتاب آمنوا بالله فهو وقال الطائفة من أن آل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجعله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجعله النهار وافخرو آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا من دينكم قل إن الهدى لله أي يتأخر مثل ما أتيتم مثل ما أتيتم أو يحاججكم من جرفكم قل إن الطغة بيد الله يتيما يشاء, يشاء والله واسع عليم يقتصر برحمة يشاء والله ذو الفضل العظيم أول أننا أخذنا فوائد ما سبق إلى قال الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت أي أحبت والهد خالص المحبة ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الودود والموجود فهو سبحانه وتعالى واد لأوليائه وأصفيائه وهو أيضا موجود من أوليائه وأصفيائه فالبدء إذن خالص المحبة يعني أحبة هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة وقوله طائفة من أهل الكتاب الطائفة بمعنى الجماعة والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى ولكن الأغلب هم اليهود لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى فإن اليهود كانوا في المدينة قدموا من أذرعات ومن الشام ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراة يعني قدموا من بلاد الشام لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارة به فقالوا نذهب إلى هناك لنكون معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به من أهل الكتاب اليهود والنصارى والغالب أنهم اليهود لو يضلونكم لو هذه مصدرية بمعنى أن والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية ود لو تدهنوا فيدهنون أي ودوا أن تدهنوا ود كثير من الكتاب الأكتاب لو يردونكم كفارا أي ودوا أن يردوكم فهي هنا مصدرية وقد علم أنها تأتي شرطية حرف امتناع الامتناع مثل لو جاء زيد لأكرمتك فهنا امتنى اكرامي اياك لامتناء مجيء زيد طيب يقول عز وجل لو يضلونكم يعني ودوا أن يظلوكم يضلو ان والإغلال بمعنى الإتاهة عن الحق يعني ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال وما نوع هذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا <تصفيق> <ها؟ تصفيق> ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أفسهم يقول عز وجل وما يظلون إلا أنفسهم يعني بمحاولتهم وودهم هذا لا يضلون إلا أنفسهم وبماذا يضلون أنفسهم المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى وما يهلكون إلا أنفسهم وذلك لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك أثموا على ذلك فصارهم كالظالين وقيل بل المعنى وما يظلون أنفسهم أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة على غيره عن محاولة هداية نفسه فيقول المعنى ما يضلون إلا أنفسهم، لأنهم اشتغلوا بمحاولة إغلالهم إياكم عن إيش؟ عن طلب هدايتهم. لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إغلال غيره، تجد يطرق كل بع، ويسلك كل طريق، يحاول به إغلال الغير وينسى نفسه، ينسى نفسهم، وهذا. واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن نطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع طيره كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه يتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولا نعم إذن ما يضلون أنفسهم فيها رأيان الرأي الأول ما يظلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله والثاني ما يضلون إلا أنفسهم بانشغالهم بمحاولة إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم قال بعض المفسرين وهذا أولى وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم ولكن الواقع أن هذا غير وارد يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع فالآية محتملة للمعنى المعنى الأول المشهور عند أكثر المفسرين أنهم يظلون أنفسهم بماذا؟ بهلاكهم لما يكتسبون من الذنوب والأثام والمعنى الثاني يضلون أنفسهم بإضاعتها واشغالهم بما يكون سببا لضلالكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم ونسوا أنفسهم لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة إضلالهم والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتنديما أحيانا أو عكس ذلك تفريحا وتفاولا في هذه الآية الكريمة بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين حتى يودون لهم الإضلاء والطائفة من القوم الغالب أن مشرب بقية القوم نشربها فإذا كان هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك ومن فوائد الآية التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين وكل من الطائفتين يودون من المشركين الضلال قال الله تعالى ودوا من نعم يودون من المسلمين الضلال من المسلمين الظلال قال الله تعالى وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً وقال تعالى عن المشركين من قريش ود لَوْ تَكْفُرُونَ فكل المشركين وكل الملحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا ويظلوا بعد هدالتهم وإيمانهم وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم واعتقاد أنهم أعدى ألدى يودون أن يقضوا علينا وعلى ديننا بين عشية وضحاها ومن فائد هذه الآيات الكريمة أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به لقوله وما يظلون إلا أنفسهم ومن فوائد الآية الكريمة تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال فكأن الله قال لا تخافوا منهم فإن الإضلال إنما يعود عليهم ولكن هذا في حق المؤمنين حقا الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به دون الذين يجعلون دينهم أقوالا باللسان أو حروفا على الأوراق أو وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم فإن هؤلاء ربما يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إغلالهم ومن فرائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقولهم وما يضل لقوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن فائد لائت الكريمة إحاطة علم الله عز وجل بما في قلوب الخلق لقوله ودّ الطائفة فإن الود محله القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم واسمع إلى علام الغيوب عز وجل يقول ودت طائفة من أهل الكتاب لأيضلونكم فأنت لا تعلم ولا ترتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم ثم قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيح يا أهل الكتاب عن اليهود والنصارى وبالأخص اليهود لما تكفرون ما اسم السفام حذفت الله حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها والسفام هنا للتوبيخ لما تكفرون بآيات الله آيات الله جمع آية وهي العلامة الدالة على الله عز وجل وكل آية من آيات وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته فالانتقام آية يدل على الغضب تدل على الغضب وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة فالآيات تتنوع بحسب متعلقها هؤلاء كفروا بآية الله طيب الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل فما الآيات التي كفر بها هؤلاء الآيات الآيات التي كفر بها هؤلاء الآيات التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فالليهود كفروا بآية الله وهي التوراة والنصارى كفروا بآية الله وهي الإنجيل كفروا بذلك كيف كفروا بهما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم موجود بهذا الوصف وقال تعالى الذين آتنهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ما قال أولادهم أو بناتهم لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به فهو لا جن شيئا منه فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم لأن نعته موجود عندهم في الترات والإنجيل ولكنهم كفروا بآية الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به إذن بآية الله تشمل التورات والإنجيل والقرآن كفروا بهذه الثلاثة كلها وأنتم تشهدون لم يقل وأنتم تعلمون لأن الشهادة أقوى الشهادة أقوى لأن الشهادة تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن فهم يشهدون الآيات ويعلمون ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وهم في كفرهم مخادعون يلبسون الحق بالباطل ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل أليس كذلك لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق وهذا من المكر والخداع لكل مبطل يموه الحق بالباطل ومن ذلك أن يأتي بعبارة مجملة تحتمل حقا وباطلا لكن هو يريد بها الباطل ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق هذا أيضا من لبس الحق بالباطل وسأت إن شاء الله في الفوائد قال لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق تكتمون حق تخفونه وهنا قد يقول قائل كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق أليس في هذا تناقض؟ الجواب لا ليس فيه التناقض لأنهم يكتبون يكتمون الحق الصريح ويعتون به مخلوطا مموها بالباطل وليس قصدهم أيضا الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطا بالباطل قصدهم إيش الباطل وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب تحت الثياب طيب وتكتم الحق وأنتم تعلمون تعلمون أيش تعلمون الحق بل وتعلمون حالكم أنكم لابسوا الحق بالباطل فهم يعلمون الأمري يعلمون الحق الصريح ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل ولا سيما اليهود لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوا عصوا الله على بصيره في هاتين الآيتين من الفوائد توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله على كفرهم بآيات الله ومن فوائدها الآية الأولى أن أن هذا التوبيخ واقع موقعه لأنهم كفروا بأيات الله وهم يشهدون ومن آيات ومن فوائد الآية الحكم الصريح الذي لا يقبل التويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر لما تكفرون بأيات الله ولا يوَبَّخ إلا على أمر واقع والكفر بإعلة الله كفر بالله وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به كافرون به كفرا صريحا خالصا طيب ومن فرائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة لقوله وأنتم تشهدون وفي العاية الثانية من الفوائد أن هؤلاء الكفار أن هؤلاء الكفار من الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون بماذا بلبس الحق بالباطل بلبس الحق بالباطل وما أكثر ما يموهون القرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله ولم من الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم نحسن فيقول إن الذين آمنوا المسلمون والذين هادوا والنصارى الهود والنصارى والصابعين الصابعة من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربه فجعلنا نحن وأنتم في صف واحد المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر ويقولون عيسى بن مريم بشر برسول يأتي من بعده من بعده اسمه أحمد ولم يأتي بعد يعني لأن الذي جاء اسمه محمد وما محمد إلا رسول قد خلص قبل الرسل محمد رسول الله الذي معه فنحن ننتظر أحمد فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون ولكن من أعطاه الله علما وفهما تبين له أنهم ملبسون وقد ألف علماء المسلمين ولله الحمد في بيان باطلهم وتحذي حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا يخفي ضوئه كل صاطع الآية الأولى مثلا قيد الله عز وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف بإيش من آمن بالله ولم نأخر وعمل صالحا فأنتم ما أمنتم بالله اليوم الآخر بنص هذه الآية لماذا تكفرون بآية الله أنتم شهدون كفار أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي قائمة النبي الذي أرسل إليكم قائمة أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار وأما قوله ومبشرا برسولياته من بعد اسمه أحمد فلا مانع من تعدد الأسماء على مسمى واحد وقد جاءكم أحمد ولهذا قال الله تعالى في الآية نفسها فلما, إيش فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إذن فأحمد جاءكم ولا نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إلا محمدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم و وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرا وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابا في أي سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ورد على النصارى من عمة المسلمين كثير ومن فوائد الآيات الكريمة أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل وأن لا نغتر بهم لأنهم يأتون بزخر في القول غرورة ومن هذا ما حصل للمبتدعة من من هذه الأمة فإنك إذا سمعت كلامهم قلت لا أعدل بذلك شيئا هذا هو الحق ولن أتجاوزه ولكنه كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور حججهم كلهم تهافتة ليس لها ما يقومها على قدميها فضلا عن أن جالها مهاجمة هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن تهاجم غيرها لكن مع ذلك يموهون ومر علينا في كتاب العقيدة شيء كثير من هذا من تمويههم ودجلهم وزخرفهم للقول فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل ومن فوائد آيات الكريمة التوبيخ أو توبيخ من سلك هذا المسلك ووجه ذلك أن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس تخصيصا بالشخص والعين ولكنه بالجنس والنوع والوصف فكل من كان على شكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بيان الحق لمن علمه أو على من علمه وجوب بيان الحق على من علمه لقوله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أما من لم يعلم فأذره ظاهر لكن من علم وجب عليه بيان الحق ثم علم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال السؤال بلسان المقال أن يأتيك الشخص ويقول ما حكم كذا وكذا السؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن, أن تبين لهم لا تقول والله الناس لما, لما لم أأتوا إلي فأنا من الملزوم أنت ملزوم لا بد أن تبين لا تكتب ثم قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمن وشنهار إلى آخره. لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية. القول أنهم يلبسون الحق إيش بالباطل. الحيل الفعلية هذه الحيلة الماكرة. قال الطائفة من أهل الكتاب. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واقفروا آخره آمنوا بالذي أنزل علينا آمنوا يعني القرآن وإن شئت فقل الشريعة كلها آمنوا به وجه النهار أي أوله والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله واقفروا آخره وهذا أحد الطرق الذي يعلم به معنى الكلمات في القرآن الكريم أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها كقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو قال لك القائل ما معنى ثبات نشو قصيمها أو انفروا جميعا إذن انفروا ثبات يعني وحدانا متفرقين هنا وجه النهار لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن وجه النهار أول أوله لماذا لا يكون وجه النهار وسطه قلنا دلنا على ذلك قوله واقفروا آخرة لعلهم الضمير يعود على المؤمنين يرجعون أي يرجعون عن دينهم لأنكم أنتم أهل الكتاب فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس لولا أنهم علموا أن هذا دين باطل لم لم يرجعوا شوف كيف المكر ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون وحضروا المجالس الذكر نعم وإن وجد بكاء فابكوا كونوا معهم تماما وإذا كان في آخر النهار اكفروا قولوا كفرنا بهذا الدين لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين حقا ثبت عليه لم يرجع والدليل على هذا أنه رقل سأل أبا سفيان حينما لقاه في الشام سأله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه قال لا ما يرجع أحد قال هكذا الإيمان إذا خالط فشاشة القلوب لم يرجع أو كلمة نحوها المهم أن هؤلاء يموهون على الناس بفعلهم فإن الناس يقولون لولا أنهم علموا بطلانه ما رجعوا عنه لأن الإنسان بطبيعته لا يرجع عن إيش عن دين الحق لعله مرجوم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا من هذا من قول الطائفة يعني آمنوا ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم أمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبل منكم هذا ولا رجعوا لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر سلم لكم الأمر يعني كأنهم يقولون أخفوا هذه الطريقة إلا على ها إلا على من تبع دينكم فمن تبع دينكم أخبروا لا مانا أما غيرهم فلا تخبروهم قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله وهذه جملة معترضة لكنها في محل موافق تماما لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن نظل الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر في بيان أن الهدى والتوفيق بيد من؟ بيد الله يعني قل لن ينفعكم هذا المكر والخداع، فإن الهدا هدى الله، فإن الهدى هدى الله فإن الهدى هدى الله حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لا يضر المسلمين شيئا لأن الهدى هدى الله ولهذا عرفنا أن هذه الجملة المعترضة لها فائدة كبيرة في هذا المقام ليش؟ لأن هذا المكر مكر عظيم يخدع ولكن من علم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لم يهتم بهذا المكر وهذه الخديعة ثم قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا لكن لننظر في السيقلات الكريمة أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أظهروا ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا يعني ولا تؤمنوا إلا لمن لمن تبعدينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتين من الكتاب والفضائل وغيرها لأن الله آت بني الصعيد كتبا بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور وآتاهم فضائل ظلل عليهم الغمام وعنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخر يقول لا لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن ها تبعتينكم لأنكم لو قلتم للناس إن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينهم وقيل المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع ثم قال قال الله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم يعني ولا تؤمنوا أيضا أن يحاجوكم عند الله لأنكم لو أمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه الحيلة فصارت الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم متعلقة بإيش بقوله ولا تؤمنوا يعني لا تؤمنوا لأحد للأخف عنه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم طيب لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لأن من تبع دينهم يعلمون أن الله سيظهر محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول لهم من الشريعة والفضائل ما كان لهم أو أكثر ويؤمنون كذلك بأن بأنهم سوف يحاجونهم عند الله كما قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذن هم يؤمنون بأنهم سوف يحاجونهم يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هم قال لا تؤمن لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أُعْتِيتم قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله به من الفضائل على هذه الأمة فإن ذلك لا يمنع الأمر الواقع لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد آت الله هذه الأمة إلا الحمد من الفضائل ما يربو بكثير على من أُتي على الفضائل التي أُتيها بنو الصائل والله واسع عليم واسع في كل صفاته واسع ال واسع الرحمة واسع الحكمة واسع القدرة في كل الصفات عليم بمن يستحق الفضل سبحانه وتعالى فهو يتفعلهم يشاء عن علم وحكمة يختص برحمته من يشاء يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال الله قرن بالمشيئة فهو تابع للحكمة واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل يؤتيه من يشاء نعم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعني الواسع الكثير فلا فضل أعظم من فضل الله عز وجل وانظر إلى ما أنعم الله بها العباد من أول الدنيا إلى آخرها وكل ذلك لم ينقص من عند الله شيئا قال الله تعالى في الحديث القدس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر اغمس المخيط في البحر وأخرجه هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص البحر شيئاً؟ أبداً ولا شيء فهكذا كل فضل أعطاه الله عز وجل لو فرض أنه خارج عن ملكه والله في ملكه وفي ملكه لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص ملك الله شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر وهذا لا ينقص أنه خيط شيئاً اللهم إنا سألكم من أهل الكتاب من أن من من من انت منه نعم من انت منه من ان تأمره بقنصار يوده يؤديه يؤديه إليك ومنهم من ان تأمره بدينار تأمنه تأمنه شوف ال فيها سكون تأمنه تأمنه بدينار الله يأده إليك لا يؤدده إليك ما إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس ليس علينا في الأمن في الام في, الام في, الام في الأميين في سبيل ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من من أوفى بهديه والتقى فإن الله يحث فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَعُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَيَأْمُرُ وَأِيمَانِهِمْ ثَمَّ ثَمَنًا قَلِيلًا أُلَايَكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْبُوُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا منتدى درس و. ها فوائد إيش؟ رضي فوائد الله من الشيطان رجيم قال الله تبارك وتعالى ودّ الطائفة من أهل الكتاب لو ظلّونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما شعو. في هذا في هذه الآية من الفوائد بيان عداوة أهل الكتاب للمؤمنين، وذلك ها؟ بعث وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي على اخذناه وش عن عندك؟ وش مكتوب؟ بيان عداوة الكتاب للمسلمين. طيب. حيث يريدون ظلالهم. طيب. التحريم عن الكذب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم. طيب. ثالثا لأن المعتدي يجازى بمثل عدوانه لقوله وما يقولون إلا أنفسهم. رابعا تعزيت المسلمين بما يريد بهم هؤلاء مما يريد بهم هؤلاء من الاضلال. خامسا لأن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقوله وما يشعرون. سادسا إحاطة علم الله ما في قلوب الخلق لقوله ودد. سابعا أننا نرد على كل ش... على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين. أنا... ثم ذكرنا بعد. مش... فأي... أصبر... هذا الفعل من شيء؟ أننا نرد نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين بهذه الآية. لازم بهذه الآية. ثم ذكرنا أيضاً يا إخواني مثل بيسمون الحق بالباطل وذكرنا فوائدها أيضاً. طيب. وقفنا وقال الطائع. طيب. قال الله تعالى وقَرَّ الطَّائِفَةُ مِنَ الْقَتَبِ آمَنُوا بِالَّذِي أُزِلَّ عَلَى ذِينَ آمَنُوا وَجِنَّهَا رَوَقَفُوا أَخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ في هذه الآية بيان كيد الكفار للمسلمين وذلك بسلوك طرق الحيل المتلوية لأنهم قالوا آمنوا بالذي أُزِلَّ على ذين آمنوا وجنّهار رَوَقَفُوا أَخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ ومن فوائدها أيضا أن أهل الكتاب قد يكون, قد يكون فيهم منافقون تقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمن وجنهار وكفروا آخرة فإن المؤمن حقا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة فيتظاهر أدوه أنه موافق له ثم يتبرأ به في النهاية تقوله آمنوا على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعوا فيريدون أن يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا وقد سبق في تفسيرها ما يبينها هذا تماما ومن فوائد الآية الكريمة تعصب أهل الكتاب لدينهم على ظلالهم بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ومن فائدها أيضا أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أنه جهد الله وأنه مهما حاولوا أن يصدون عن ديننا وقد أراد الله هدايتنا فإن ذلك لا يضرنا ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد لقولهم أن يؤتى أحد مثل ما لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد عم يحسدون للناس على ما آتاهم الله من فضله ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند ومن فرائد الآية الكريمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب بقوله أو يحاجوكم عند ربكم ولهذا اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يعملوا لهذا البعث إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن العطاء عطاء, عطاء الله عز وجل أن العطاء عطاء الله وأن الله إذا من على أحد بفضل فلم يستطيع أحد منعه لقوله يقول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله وهذا وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله عز وجل ويقبض بها ويأخذ بها كما قال الله تعالى وما قدر الله حق غده والعرض جميعا قبضته يوم القيامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء, ليتوب مسيء النهار وفي النهار ليتوب مسيء الليل وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعادل تمرة أي بما يعادل التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه الحديث أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل لا يحتم الشك قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثه وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار لقول الله تعالى ومن أستق من الله قيلا فخبر الله قستق الأخبار وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به كما قال الله تعالى يهدي به الله من التبع لضوانة سبل السلام وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سونا اللرين من قبلكم فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه الوصف الأول الوصف الأول الوصف الأول الوصف الأول نعم لا الوصف الأول في كلامه لا أريد الوصف الأول. أنا أريد أن مرتبها. هاه. زين. العلم. أنه خبر صادر عن العلم. كذا. فإن الله أعلن بنفسه وبأجله. هذا واحد. الوصف الثاني. من أحسن؟ ناظم. من أحسن الله حديث؟ كيف من أحسن؟ مشلون يعني؟ إنك الله أحسن. زين. إن كلام الله أب أحسن الحديث. يعني بال بالفصاحة والبيان. والوضوح. طيب. أحمد الثالث. ها؟ طيب. أن أن خبر الله عن نفسه أستق خبره. الرابع. نعم. طيب أن الله تعالى يريد بما أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا. فإذا اجتمعت هذه الأفصاف الأرض في كلام لم يبق فيه أدنى شك ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه خلافا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه ولهذا قالوا إنها من المتشابه وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها لكن لا نسأل عن الكيفية يعني نسأل ما ما نستوى نسأل ما في مانا ما ما نستوى على الأرض لكن كيف استوى ما نقول ما نسأل هنا يد الله نسأل ما هذه اليد هل هي حس حسية ولا أو معنوية الجواب أنها حسية يأخذ بها ويقبض عز وجل ولكن لا نسأل عن كيفيتها ما نقول كيف هذه اليد هل كف الرحمن عز وجل كف الإنسان أو لا ما نقول هكذا طيب فإن قال قائل إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته وفي رواية على سورة الرحمن وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق فوجهه كوجه المخلوق ويده كيد المخلوق وعينه كعين المخلوق وساقه كساق المخلوق وقدمه كقدم المخلوق فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا يصدق بعضه على بعضا فإذا كان كذلك فما معنى الحديث فالجواب أن نقول لا يلزم من كون الناس آدم على صورة الله أنه ماثلة فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ويلزم من ذلك أن يكونوا مثل القمر أبدا لكن من حيث الإجمال على صورة القمر وإلا فليس للقمر أنف وليس له عين وليس له فم وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه لكن من حيث العموم وهذا وجه قوي جدا ويبقى النص على على ظاهره والوجه الثاني أن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي على الصورة التي اختارها عز وجل على صورته على الصورة التي اختارها كما لو قلت هذا الباب صنعته فلان يعني هو الذي, صنعه هو الذي صنعه فالله هو الذي صور آدم وإضافة صورة آدم يا الله تقتضي التشريف تشريف ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه لأن آدم خلق على صورة الرحمن فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له فإن ذلك الضرب قد يختشه ويغيره وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه وعلى هذا فيكون إضافة الصورة لله من باب إضافة المخلوق إلى, إيش إلى خالقه كقوله ناقة الله، بيت الله، مساجد الله، بيوت الله، وما أشبه ذلك. وحينئذ إذن تبقى النصوص ولله الحمد سليمة، لا تتناقض ولا تتعارض. فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير إيش؟ من غير مماثلة. نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق. وصفة المخلوق. ومن فوائد هذه لغة الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله. أن يعلق الرجاء بالله خوفاً وطمعاً. لقوله: قل إن الفضل بيد الله. فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن فمن أين فمن من تسل الفضل؟ من الله وإذا علمت أن أرفض بذل الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك الله إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن نعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل قيام الأفعال الاختيارية بالله وش الكلام هذا معناه وش معنى هذا معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته لقوله يتيه من يشاء يؤتيه من يشاء فالإتيان فعل علق بالمشيئة إذن فنؤمن بأن الله تعالى له أفعال يفعلها يحتثها، تتعلق في مشيئته ففيه رد على المعطلة الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية لأنه ما في الصفعة عندهم ما في الصفعة لا تتعلق بمشيئته كل الصفات أزلية ليس فيه الصفات تحدث بمشيئة الله وهذه الآية ترد علي لماذا يقول إن الله ما يفعل يقول إن الله لا يسوى العرش سواه في علاجه ولا ينزل اسم الدنيا ولا ياتي للفصل بين عباده لماذا قال لأن الحوادث لا تقوم إلا بحاده والله عز وجل ليس بحادث الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى فإذا أثبت له الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به ولا يقوم الحادث إلا بحادث طيب فما هو الجواب عن هذا الجواب أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله وما تضمن رد النصوص فهو باطل لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل ثانيا أن نقول هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه ولا يلزم أن يكون حادثا بحدوثها ولذلك نحن نأكل اليوم ونأكل بالأمس وما, وما قبل الأمس هل يلزم إذا أكن اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم، هاه؟ يعني وجودنا يسبق أفعال، تسبق أفعال، وجودنا يسبق أفعالها، فكذلك أفعال الله الاختيارية وجود الله سابق عليها، ولازم أن نقول إن الحادثة، ولازم أن نقول إذا أثبتنا حا، الفعل الحادثة، فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبداً، فهذه ملزمة عقلية ملزمة باطلة ل. لذاتها وملازمة و ولا وهي أيضا ملازمة فاطلة لمساهمتها ليش طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئات لله لقوله من يشاء ولا أحد يمكن إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته ولا يكون إلا بمشيئته لكن اختلفت الأمة في فعل العبد هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد أنتم معنا ها فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقوى بمشيئة الله وأن العبد حر يفعل ما ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه فجعل الحوادث خالقي الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضا فالله خالق لأفعاله والإنسان خالق لأفعاله والله شائن لأفعاله والإنسان شائن لأفعاله ولا تعلق لما شائت بفعل العبد طائفة أخرى قابلتهم قالت أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها عرفتم؟ هؤلاء هم الجبرية قالوا إن أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة له فيها أبدا إن قام فهو مجبر وإن جلس فهو مجبر وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر وإن تدحرج غصبا عنه فهو مجبر وإن مات فهو مجبر وإن شرب فهو مجبر كله إجبار ما له اختيار وهؤلاء أيضا خالف المعقول والمنقول والمحسوس لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله فقام أحدنا وضربه كفا وقال الله هذا غصبا علي أنا مجبر على أني أضرب كف وشول ما يرضى إن قال أبدا ليش تعد علي يقول أنا أبطلت قاعدتك أبطلت قاعدتك نعم ولهذا يذكر أن عمر بخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده اقطعوا يده والسارق والسارقة فقدوا يدهما فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله والله ما سرقت إلا بقدر الله يعني غصبا عليه فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله فرد عليه بحجته رد عليه بحجته مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله والسارق يسرق بإيش بقدر الله لا بشرع الله لأن الله نهى عن عن السارقة طيب المهم أن إثبات المشيئة لله في في العيات كثير وهي شاملة لفعله ه ولفعل المخلوقي طيب وهنا نقول هل مشيئة الله مطلقة يعني يشاء ما تقتضي الحكمة وما تقتضي الحكمة عدمة أو مقيدة بالحكمة الجواب مقيدة بالحكمة كلما مر بك آية فيها أثبت المشيئة فإنها مقيدة بالحكمة ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم قوله تعالى وما, وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة وهو كذلك فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة ولكن الحكمة تبين لنا وقد إيش؟ وقد تخفى علينا لأن عقولنا قاصرة قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر قد نظن أن حبس حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر فنحن نؤمن بأنه ما من شيء يجريه الله سبحانه وتعالى إلا يا خالد ها إلا، هاه؟ إلا هاه الحكمة ولكن الحكمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. طيب. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع والثاني حليم واسع بأي شيء في كل صفاته. كل صفاته سبحانه وتعالى واسعة رحمته واسعة كل شيء وعلمه واسعة كل شيء وسلطانه شمل كل شيء وقدرته على كل شيء واسع بكل معناه حتى إن الله قال فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك إذا كنت في الصلاة فإن الله تعالى يناجيك وهو أمامك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم يصلي فان الله قبل وجهه أي إنسان الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكه والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا كل هؤلاء أينما تولوا فإن ثم وجه الله لأن الله واسع واسع عليم ولكن لا تظن أنك أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأن تصلي فإنه قبل وجهك وهو في السماء لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك فما بالك بالخالق لو استقبلت الشمس حين كانت لكانت إيش قبل وجهك وأين هي في السماء وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي, وهي في السماء فالحاصل أن أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم علم الله في قوله عليم فما هو العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه فمن لم يدرك الشيء فليس عالم ومن أدركه على خلاف ما هو عليه ها؟ فليس بعالم والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح فقيل له كانت في السنة الثالثة من الهجرة فالقائل جاهل جهلا مركبا ولو سألنا سائل فقال متى كانت عزوز الفتح فقيل له الله أعلم فالقائل جاهل لكن جهله بسيط أيهما أشد عمن الأول أشد عمن المشكل جاهل وهو جاهل أنه جاهل ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط فعالم لم ينتفع بعلمه أشد اسما من الجاهل لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه عالم ولكنه ولا يذب لم يعمل بعلمه طيب ولو, قي ولو, قي ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح فقيل له في السنة الثامنة في رمضان لكان, لكان عالما طيب إذا الله تعالى عالم مدرك كل الأشياء على ما هو عليه وعلمه سبحانه وتعالى تام من كل وجه أزلا وأبدا فلم يزل عالما يعلم ما سيكون وإذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى كما قال موسى عليه الصلاة والسلام فيه كتاب لا يضل ربي ولا ينسى طيب هل يوصف الله بأنه عارف قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف لا يوصف الله بأنه عارف لماذا لأن المعرفة انكشاف بعد لبس انكشاف بعد خفاء أحسن أبيل لكم المعرفة انكشاف بعد خفاء ولهذا إذا علمت الصبي تقول له هل عرفت فيقول إيش؟ نعم يعني بعد أن كان خاف عليه صار الآن معلوما له فمن أن فمن فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله لأن الله لم يزل ولا يزال عليه ثانيا أن المعرفة تطلق على العلم والظن تطلق على العلم والظن ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليله شمل قولنا معرفة الحق معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن لأن المعلومات إما علمية وإما ظنيه لهذا لا يصح أن نطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك وهذا فعل. فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة. تستلزم العناية العناية بالذي تعرف الله من قبل والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية الدليل أنه قال تعرف إلى الله مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم يعلمك عز وجل يعلمك سواء قمت بعبادته أم لم تقم لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه فإذا تعرفت عليه في الرخاء عرفك بالشدة ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم من فوائد هذه العاية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة تقوله يختص برحمته من يشاء وقد بين الله فئات آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وعن من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهل الله قال الله تعالى ورحمه وسعت كل شيء فسأكتبها لمن الذين يتقون طيب وقال عز وجل فلما زال ازال الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ومن فوائد الايه الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمر لأن الأمر إليه وهو فضل إن شاء منعه وإن شاء أعطاه ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن من منع فضل الله لم يكون قد ظلموا شيئا من منع فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا لأن فضل الله يؤتيه من يشأ ويقتصر برحمته من يشاء. أرأيت لو كان أمامك عشرات رجال، فأعطيت واحدا عشرة واحدا تسعة واحدا ثمانية واحدا سبعة واحدا ستة واحدا خمسة واحدا أربعة واحدا ثلاثة واحدا ثلاثة واحدا واحدا هل ظلمت من لم تعطيه إلا درهما واحدا ها؟ لا ما ظلمت لأن هذا فضل منك فلا يقال إنك ظلمت من أعطيته درهما واحدا لأنك أعطيت الأول عشر دراهم ولو استاجرت عشرة أجر على عشر دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فأعطيته واحدا عشر دراهم لأنه عمل يوم يوم كامل والثاني كله معمل على على يوم كامل أعطيته واحدا عشرة والثاني تسعة والثالثة ثمانية وهكذا تنقص لعديتة ظالما لعديتة ظالما لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بما بمس عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان مجرد فضل وإحسان وهذه الثانية عدل والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقه طيب يختص برحمته من يشاء والله والله ذو الفضل العظيم ومن فوائد العاية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش المعطى وهو المعطى فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن, أن العظم يوصف به غير الله وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفسه فعلي الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه لماذا لأنه من صفة الله أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا